شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. إنك حميد بجيد. كل الطبيعة تختصر في رغد أمية طبيبة بطب أنداك. كل المويل نجا وعوف بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بالتأيل أعمى يخطو وسط الزحام بلا صدام معه. يقول نام يقول قباقا. وسأل قصيرا يحدى وحفلة فهوى بها منزل الذي أهواك. وسأل الثعبان كيف تعيش يا الثعبان؟ وهذا السم يملأ فاكا ستجيبك ما في الكون من آيات عجب, عجب, عجب عينك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن أحد من المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم يعني ما جلس قوم في المسجد وجعل المسجد وطنهم فالناس أصبح من أو من كثر تعملكم بالمساجد أو من كثر جلوسين في المساجد أصبح المسجد كأنه وطن ان الناس تعرف يقولك فلان من مصر وفلان من السعودية وفلان من إنجلترا فأصبح الناس تعرف بالمساجد فلان من المسجد كذا وفلان من المسجد كذا ما جلس قوم في المساجد ما توطن أحد من المساجد إلا تبشش الله له كما يتبشش أهل الغائب بغائبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يدخلون الله عز وجل إلا نادى مناد في السماء أن كوموا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات تكلمنا من قبل أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإنسان يحتاج إلى زيادة إيمانه إلى مزيد من العلم وأن العلوم درجات في علم فرد عين على كل مسلم يتعلمه وفي علم علم متمم للعلوم في علم الثروع وفي علم من أصول الدين وكنا أن أصل العلوم ومنبع العلوم والأصل الأصيل الذي ينبغي لكل رجل مسلم أن يتعلمه وكلما يتعلم تعلمه أكثر كلما زاد إيمانه أكثر وكلما نقص من علمه كلما نقص إيمانه هو العلم عن الله علم التوحيد لأن هذا هو أصل الأصول الذي به يدخل الإنسان الجنة وعليه مدار العمل كله مسألة أن الإنسان قلبه يعلق بالله إن الإنسان قلبه يوحد الله إن الإنسان يستشعر الخضوع الخشوع الزل لله عز وجل وهذا لن يكون إلا بأن يتعلم عن الله فكيف يخشع إنسان لرب لا يعلمه وكيف يخضع إنسان لرب لا يعرف عنه شيء وكيف يضحي إنسان بشيء هو يحبه إلا إذا كان يعلم أن له ربا سيعطيه أكثر من هذا تذكرنا أسماء الله عز وجل تذكرنا الوهاب والواسع والمتكبر والكبير والملك والخالق الرقيب الحكيم القوي الصمد الأحد القادر الراصد الولي العظيم الرشيد التواب الواسع المقدم والمقدم والاخر المؤمن الستير واليوم معنا اسم الاسماء دعاء على اسم الله الجبار قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالٍ غيب الشهادة الرحمن هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكُدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبّل سبحانه عما يشكون يعني جبار يعني نخل جبار يعني إيه رجل متشبّط وهل هذا هذه صفة صفة الجبل أو التجبر. هذه صفة التجبر هذي صفة مدح أم زمن؟ عند العباد زمن وفي حق الله مدح اه يقول لك لو نتكلم لغة كده يعنيه جبر يقول لك ان في عظمة كسرت فمن روح للدكتور العظام يقول ايه جبرها خطرها كبيرة كبيرة يعني ايه حاجة تسندها كده حتى تنصالح حتى تلتيب يبقى ده من معاني الجبر وإصلاح الشيء على سبيل القهر ده أول معنى من معاني الجبر إن إن عشان كده يقولوا يجبر الكثير عشان كده تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدين اللهم اغفر لي وارحمني واشبرني واشبرني يعني اجبر كثري اجبر ضعفي اجبر فقري اشبر حاجتي اشبر فاقتي اشبر ذلتي يعني اصلح عملي يا رب ولا تكني الى نفسي فاللهم اغفر لي وارحمني واشغلني ووزعني وعافني واعف عني اي اي من اول معاني المعاني الجبار اللي هو ايه جبر الكثير وقيل الجبار الذي يشبر الصحيح يشبر الصحيح عليه على ما يريد فالجبار هو الذي يملك أن يفعل ما شاء بمن يشاء في الوقت الذي يشاء يعني طالب في كل طب من أسرة ميسورة يمتلك قدرات عقلية قوية يمتلك جسم قوي ثم فجأة عنده هزال وضعف عام راح لطبيب قال له والله ده عندك فقر دم للتاني قال له والله عندك فقر دم وفضل الطالب بحياته. صحاته في نقص ويمرض لا تعرف ما السبب وأخيرا ألود أنت عندك سرطان في الدم ومشكلة في الدم من الذي جبره على هذا من الذي قدر له هذا هو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقدر الأشياء كيفما شاء فأحيانا الإنسان يصاب بالصمم فجأة هو لم يتكب شيئا غير أن الله عز وجل قدر عليه هذا أحيانا إنسان يصاب بالعمى آخر يصاب بفقدان الزاكرة آخر يصاب بقطع في يديه أو رجليه فالله عز وجل يقدر كيف شاء يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى يشبر كيف شاء فالواء الجبل هو الذي حكم العباد بما شاء وكل العباد مهما ادعى عبد من العباد أو مهما كثرت أسباب العباد أو مهما كبر العباد إلا أنهم مجبورون على ما أراد الله كيف ما شاء ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هؤلاء الذين أخضعوا الفيلة واجبروهم على أن يخرجوا لهدم بيت الله الحرام ألم ترى كيف فعل ربك الجبار الذي قسم الجبابرة ألم يجعل كيدهم في تضليل رغم فيهم ربنا جعل كيدهم في تضليل فهم يكيدون ثم جعل الله نفس الكيد يكون عليهم وأرسل عليهم طيرا هذه الطير التي لا يأبه لها أحد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد انهما كانوا يجيبون ينحتون من الجبال بيوتا وثمودا الذين جابوا الصخرة بالواد ان واحد عادي جدا يسكن جبل قوة غير عادية وفرعون ذي الاوتاد وفرعون الاكبر شعب كامل شعب مصر صخرة وفرعون ذي الأوتاد الذين جابوا الصخرة وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكتروا فيها الفساد فصب عليه مربك الجبار وحده شريك له صوت عذاب صوت كده شفتوا الصوت الكوبار صوت عذاب صوت من عذاب الله عز وجل فأهلك كل هؤلاء بصوت وكيف لو وصف الله عز وجل أنه قضيفة عذاب ده ربنا إيه؟ صوت عذاب المعنى الثاني من الجبار الذي يشبر الجبابرة الذي يقصم الجبابرة الذي ينال من الطغاء رغبا فيهم عشان كده واستفتحوا وخابة كل جبار عنيد ان الله على وجل ابدا لا يأذن في ان يرفع رجلا رأسه ليشبر العبادة على ما شاء فهذا لا يكون الا لله إن مهما كثر الفساد فلا بد يوما أن يسطع النور يعني مهما كثر الظلم أبدا لن يكيم الله عز وجل لن الله عز جل دولة ظالمة فالله عز وجل هو الذي يفعل ما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء عشان كده من صفة ذم للعبد إن العبد ليه لأن العبد ضعيف الإنسان خلق ضعيفة خلقة فقيرة خلقة عجولة خلقة هلوعة إيه إيه هكذا الإنسان هو ذا الإنسان فكيف يتكبر إنسان ويشعر أنه كبير على من على من سواء بل ويشبر العباد على ما يريد فعشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة والنار تحاجته الجنة والنار بيتجتله فقالت النار أوثير اوثرته بالجبارين والمتكبرين النار بتقول ايه انا اللي عندي مين المتجبرين المتكبرين وقالت الجنة اوثرته بالضعفاء والمساكين النار بتقول انا اللي عندي مش اي حد انا بيجيل الناس الملوك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آه بتفتخر يعني بتقول انا اوثرته بذلك فالجنة قالت ولا بعدش للضعفاء والمساكين عشان كده من صفات المؤمنين اهل الجنة ثلاث الهين اللين كله ضعيف متضعف ان اهل الايمان سهل لين قريب كالجمل انف الجمل انف الجنمل الجمل اللي هو انف بيهبط من انفه اذا قيد انقاد يعني جمل حطوا في انف الجمل حلقة إذا أقيدهن قاد تعالى كده يجي تعالى كده إيه يجي هو لا المؤمن سهل قريب لينو لينو في أيدي إخوانكم خليك لين ولا تتجبر وما أنت عليهم بجبر حتى في الدعوة إلى الله يعني حتى في, في الدين إنك إذا مش المفروض إنك إذا تجبر الناس على على الدين إنما عليك البلاغ عليك أن تبلغ من ساعة في اليوم من ساعة في اليوم ومن ساعة فليكفوا طبعا ده في حقوق العباد وفي حق الرئيس ان هو يقيم الشارع بعد ذلك رجل يريد ان يشرب الخمر عمله ايه في بيته بقى هو حر لكن في شوارع المسلمين لا مش يتشرب الخمر واحد يريد ان يزني هو حر عمله ايه الوحيد الذي يعلم كل شيء والذي يبصر كل شيء ان شاء الله جاي معنا اسم الله البصير الذي يبصر الظاهر وما وراء الظاهر ويبصر براطم كلوب العباد هو الله عز وحده ولا شريك له الجبر المعنى الثاني الجبر الذي إيه يشبر إيه أو يقسم رقاب الجبابيرا والطغاة المعنى الثالث معنى الممتنع يقولك أن نخلة جبارة يعني نخلة لا يستطيع أن يصعب إليها أحد العرب كالزمان يقولوا إيه يقولوا أثناء البلح ده يقولوا إيه يقولوا دي نخلة جبارة جبارة دي يعني إيه يعني أنا مش عارف أوصى الله عالية جدا من يستطيع شراره أنه يصعد فوقها ليأتي من عندها بشيء فهذا في معنى قصة الجبابيرا وبني إسرائيل مع نبي الله موسى قال دخلوا الأرض المقدسة لما أمرهم النموة لدخلها دموكراسة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فهي يخرجوا منها فإنها داخلون إنهم قالوا ده فيها إيه جبابيرا يعني جبابيرا يعني قوم ممتنعين يعني قوم لأن نستطيع أن نحاربهم أصلا نحارب مين نقولنا في رواية لما جاء لما بعث موسى بعثا عينا له إلى الأرض المقدسة فكان منهم مجموعة من الرجال وكان على أسهم يوشع ابن نون غلام موسى عليه السلام قال فكانوا بضعة عشر رجل فأخذهم جباو من الجبابيرا في كمة إن الرجل عمل إيه؟ خاد يوشع بن نون والمجموعة سيدنا موسى بعاتهم فين؟ في كمة وكان موسى أخذ عليهم العهد إلا يحدثوا أحدا بما رأوه إلا بعدما يأتوه يعني قال لهم لو روحتوا شفتوا أي حاجة ما تقلوش لحد فأخذهم إلى كمة وذهب إلى سيده فقال من أنتم قالوا نحن وصحاب موسى فقال أقتلهم اللي أخذهم في كومة ده بيقول لي سيده أدوك أموته فقال لا دعهم اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا ما رأيتهم فطبعا هم ذهبوا فأساروا الرعب والزعر في قلوب الناس أن أحيانا من, من نعمة الله على العبد أن الله لا يريك حجم عدوك ولو آكاهم كثيرا لفشلت أن أحيانا أنك تشوف العدو ضعيف وليم الرحمة الله بك انك دايما تشوف الدنيا حلوة عشان تعرف تومدي وعشان تقاتل يقول جابر لما كان يوم بابر رأينا المشركين كأنهم تسعين رجل او سبعين رجل كانوا مشركين كم كان فلما سألت احدهم سألت احدهم كم عددكم قال الف رجل هو معارك بردك تلتمائة واحد قدام تلتمائة وترتاشر أمام ألف المسلمين كانوا شاهدونهم كم؟ سبعين تسعين ليه؟ لأنهم إن لو رأوهم على هيئتهم لفشلوا هنقاتل إزاي نحسبها إزاي دي وكذلك في كل المعارض فالله عجل يجب المؤمنين أعداءهم في سورة متصررة ضعيفة وينصرهم الله عز وجل بما شاء لأن الله على جل هو الذي يملك الزمان والمكان من أحد المعاني الجميلة لقول الله على الحمد لله رب العالمين الشيخ الشنكريت بيقول رب العالمين ما تعريف رب العالمين يعني رب العالمين فقاللني رب العالمين ده مكان وملك يوم الدين زمان فله الحمد في كل زمان وفي كل مكان خدها منين رب العالمين مكان قال لما سئل موسى عليه السلام لما سأله في العون متهكما قال أو رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما فهنا ان رب العالمين أي رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء بينهم فهنا ده إيه ده المكان السماوات ده مكان والأرض ده إيه ده مكان فالحمد فأ لله رب العالمين أي رب السماوات ورب الأرض مالك يوم الدين يعني مالك الزمان فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد على كل حال إن الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء والله عز وجل ممتنع عن خلقه يعني لا تدركه الأبصار إن أنت لن تستطيع أن تدرك كنه الله عز وجل ولا ينال ما عند الله إلا بما أراد الله يعني ما فيش حد يقدر يوك الله على, على أن يستجلم منه حاجة الله لا يستعجله أحد يعني لو وقف العباد كل العباد يستعجلون الله على شيء فإن الله على جلاله مستكفها له الله على لا يجبل على شيء عشان كده أنها صفة مدح في حق الله عز وجل أما في حق العباد فهي صفة ذم لأن العبد يجبل بل العبد هو أصل حياته كلها فين؟ في الفقر والضعف والعجز والزل العبد دائما ضعيف دائما يحتاج دي معاني اللغوية إيه إيه لما نقول إن الله عز وجل أهل اللغة لما يقولوا الجبار الممتنع أو جباروت العلو فهنا معناها أن الله عز وجل يمتنع عنه أن يؤذيها وأن يضره أي أحد يمتنع أن يدرك كنه ذاته أي أحد يمتنع أن يصيره ضار مطلقا يمتنع أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه فلا يشفع أحد عند الله إلا بما أراد الله وفي الوقت الذي يشاء الله وبالقدر الذي يشاء الله يعني شوفوا أفضل الخلق على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على الأرض وطبعا عن خلاف أهل العقيدة في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا جبريل والنزاع موجود يعني إن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جبريل أم جبريل أحبه إلى الله لأن هذا رسول الملعكة جبريل رسول الملعكة جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخديل الله ورقvo شيخ الإسلام في الآخر أن كل منهما أفضل من وجه الشاهد يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه لما أخبه النبي صلى الله عليه وسلم له ما نفعت أباطا أنت ما نفعتش أبو طالب أبو طالب دفع عنك وأبو طالب كان يحبك وأنت لم تنفع أبو طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا إن الشفاعة إن الله على جل ملك جبار وحده لا شريك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبو طالب في تحضاح من النار بين أخمص كدميه جمرة يغلي منهما دماغه ولولايا لكان في الدرك الأسفل من النار النبع صلى الله عليه قال أبو طالب المفروض مكانه كانوا يبقى فين؟ في الدائك الأسفل لأنه مات مشريكاً عشان كده من النقاط المهمة جدا يا جماعة مسألة تعظيم التوحيد إن أعظم كنز ممكن يحصل عليه إنسان هو أنه يكون موحداً أبداً لنسوي بين المؤمن والكافر يعني الواحد استغلب جدا بعض الأفاضل هو بيتكلم معاه يقول لك إيه؟ ده فلان أشاب من أبي لهب مثلا لأنه يخالفه مثلا في مسألة من مسائل الحياة لا طبعا مش ممكن يكون المسلم زي, زي الكافر ما لكم كيف تحكمون أفنجع المسلمين كالمسلمين يعني مسألة صعبة جدا أنك إن, أن يبقى الدنيا معاليتش الناس مش عارفها مقامات الأعمال عند الله أبدا لا يسوى التوحيد بغير التوحيد إن مسألة التوحيد مسألة عظيمة جدا مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم شفع في أبي طالب غير أن أبي طالب كان مشركا فمع عظم ما النبي صلى الله عليه وسلم عند الله إلا أنه لم يستطع أن يخرج أبي طالب من جهنم معنا نبي شفعه الله في كل الخلائق يعني كل بني آدم يأتون يوم القيامة في حديث شفاعة طويل يا آدم إشفعناها عند ربك في بدء الحساب فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وتنتقل حديث شفاعة يعني الناس عرفاه إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى أكبر حزائم على وجه الأرض لأحب خلق الله إلى الله الكل يستشفع بهم عند الله من يبدأ الحساب من شدة التعب والهم والحر ويأذن الله على جلل للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لجميع الخلاق في بدء الحساب وينادى يا محمد رفع رأسك وسل تعطى واشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي إن الجبار الذي لا يشفع عنده إلا إلا من شاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء ذكر اسم الله الجبار مرة واحدة في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس الملك الذي يملك كل شيء الكدوس الذي له كل صفات الجمال والكمال السلام المنزه عن كل نقص وعيب المؤمن الذي يصدق نفسه ويصدق عباده وينزل معهم البلغين والمعجزات فيصدقهم بها الذي يقبل من عباده قليل العمل المهيمن على كل شيء العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه الجبار الذي يجبر كل كثير والذي يقدر على أن يجبر أي إنسان مهما كان وهنا طلع في طائفة ضلة اسمهم الجبري يعني دايما كده هتلاقي لما لما لما الدين بيعرض من جنب واحد عدم التوازن في عقد الدين ان واحد خد نص واحد نساب الباقي دايما بيتلاقي دايما يحصل ابتلاع ضلال ان في اتجاه كده ايه واحد خد جزء من الدين ولم يطرحه في صورته ويقول لك وجماله الكل فيه انه كل يعني لو جبنا رأس اجمل امرأة في العالم وقمنا اطعنها وحطنا كده هيبه لا شكل حدها يوصلها هي جمالها فين على هذا الجسد لو جبنا اجمل اقوى ساعد في العالم وقطع وقطعناه ووضعناه هل ينظر اليه احد هل يعجب به احد جزء ان الكل جماله في الكل ان الدين على بعضه ان الاسلام منهج متكامل شريعة وعقيدة واخلاق ومعاملات إن لو خدنا جزء دون جزء يطلع مشوه عشان كده الناس بترفض التشوه عشان كده من الأخطاء الـ الـ الـ الـ القاتلة في عقد الدين هو عقد جزئيات الدين دون جسد الدين ولا تكون من المشريكين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إن الأول فرقوا الدين ثانيا كل فرقة تشيعة بدأ يحصل إيه شيع ثالثا تحزب التحذب ده اللي هو إيه اللي هو القتال أو اللي هو الاختلاف فيما بينهم ده ربنا سمى إيه من المشركين شوفوا ال ال الخطوات الأول تفريق إن واحد فرق جزء معين هو ده بس فالجبرية دول اتخذوا اسم الله الجبار دون أن يعرضوه في باقي أسماء الله عز وجل ودون أن يتعرفوا على جل وقال لك إن العبد مقهور على أفعاله يا عم زاي يا عم تبا أنا ممكن أشير دولة وطولة طولة محدش بيقول لي لعمل كذا من شاق فليؤمن ومن شاق فليكفر لها اكررها في الدين هذا كلام الله وهذا واضح جلي انت ليك اراده ليك اراده غمض عينك افتحها نام قوم اشرب اشرب انت حر هم قالوا انا العبد مجبور على فعل ما مجبور او مقهور في كل شيء ف فبالتالي لم يعرفوا ان العبد اراده والحقيقة ان هي بتوع معلش وار حاجة عن المشك ذا يعني. <تصفيق> إن بتوع العقيدة بيفلوا وما بين الإجادة الشرعية والإجادة الكونية. يعني إيه؟ يعني الله جل قال يريد الله بكم اليوس ولا يريد بكم العص. وما لحنا الله أن يتوب عليكم. طب أنا ما توبتش لي. طب الرجل اللي ماشي في الشارع ده ما تبشري. طب البنت اللي بتزن ما تبيتش لي. طب الزلم ده ما ليه؟ مع إن الله يويد أن يتوب عليك والله و... إذا أراد شيء إنما يكون له كن كن فيكون ويقول لك أن هنا دي اسمها إرادة شرعية يعني الله عز وجل يحب لكم ذلك وما الإرادة المقصود بها أن يكون فيكون دي اسمها إرادة لإيه الكونية اللي هي قدر الله عز وجل الإرادة الكونية يقدرها الله حتى لو لا يحبها يعني الله خلق إبليس وخلق الشرع وهو لا يحبه كوناً قال كن فكان أما العبادة الشرعية اللي هي شرع الله فالله يحبها ويريدها للعباد غير أنهم إيه, إيه, إيه يفعلون ما يشاؤون إن الله يحب إن العبد يصلي إذا العبد بيصلي وعبد ما بيصليش إني الله يحب إن العبد بيصوم العبد بيصوم وعبد ما بيصومش هنا هؤلاء الطائفة قالوا لا لا لا لا مفيش الجبار هو الذي يشبه العباد على كل شيء طب وبعدين يا جماعه قال لك ما مفيش حاجه اسمها عبد بيقدر يعمل اي حاجة طب بعدين يبقى احنا مسيرين طب وبعدين يبقى انا اعمل اللي انا عايزه ليه خلاص انا جبنا كتاب عليه كده بجد والله هو شوفه وصل لحد فين يعني هو عايز يزني فبدل ما يزني ويقول انا غلطان عمل ايه طلعنا ان ربنا اللي اللي خلاه وبيحب الزنا وانا كتاب عليه زنا وانا هعيش زنا وهكذا طبعا ما أشد ضلال هؤلاء الله عز وجل عنت له الوجوه تنوعا وليل داجا وظلام سكون وحماك يا جبار حكمك نافذ عانت الوجوه إليك والأبصاد وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم فوق الحياة إذا غضبت غضبت قضال وحماك أنت على الوجود وإذا انتقمت فقاه الجبار إن من في برضه احيانا يعني اسم الله القهار يقول لك القهر غير جبر ايه الجبر الجبر هو أن الله عز وجل يقدر على أن يجبر من شاء كيفما شاء ولا يفرض ذلك الذل أما القهر شفت واحد بيقول قبل كده القهر لا ود يتل لازم فيه ايه ذل النبي كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قهر. واحد مقهول عمله مسابقة أكثر واحد ما ينامش واحد قعد يومين واحد قعد ثلاثة ايام واحد قعد ايه أكثر واحد ما نمش قعد أربعة ايام وطبعا الحلاب بقى ايه مختلفة يعني واحد يقول لك أنا بعد ما عدت فترة كده لقيت نفسي بيأت أشوف كلاب بتهوى وحوليها واحد بدأ يشوف الحاجة اثنين واحد بيشوف رابعة دي سود والدنيا من زغليلة واحد ما حدش مركز فأي حاجة خالص واحد بيدحك دي احكي يعني ايه على اختلاف بتاع على اختلاف قوة التحمل عند هؤلاء لكن بعد أربعة ايام كله ايه؟ كله سقط مقهوراً وغزباً عنه مش هيقدر لا يتحمل فالله قهر العبادة بالموت وبالنوم إن العبد مؤمل مؤمل مؤمل وهعمل وهسوي ووح واجه فإذا به يموت قهر أما الجبر فإن الله على جل لا يسبب العباد إلا أو إن معنى الجبر هنا معناها إن الله عز وجل قادر على أن يسبب العباد وقت ما شاء ولا تشلتا أن يذل العبد ليشبره إنما كوني الله عز وجل يفعل الله عز وجل فيه ما شاء والعبد أحيانا يفاجئ بمصيبة موت حبيب ضياع مال مشكلة كبيرة ليس عليه إلا أن يصبر ويسلم ويستسلم لله عز وجل إنما على السلام كان بركع يقول إيه يقول سبحانك رب يقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح ويقول سبحان للملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة فكان النبي عليه الصلاه والسلام في ركوع يقول ايه سبحان للملكوت والجبروت والكبرياء والعظم وكان إذا سجد النبي سجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحانه الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم يقول لك ان الركوع خضوع ان العبد اذا ركع معناه انه هو مستسلم معناه هو عند استعداد ينفذ سمعنا وقطعنا انه لما سمع القرآن في الصلاة وبعد كده ايه ركع معناه انه هو خضع انه هو بكل بساطة انه سمعت وسأنفذ لما الناس بتدخل على الملك بتحييه فبتركع له ومعنى الكوعها معناها انها منقادة لامر فلما نقول ان عبد ركع بين ايدي الله اين العبد ينقاد الى الله يعني قلب هذا العبد قلب مستسلم يعني جوارح هذا العبد جوارح مستثمة للملك الجبار الذي استوى على عرشه ويستطيع أن يفعل أن يفعل كل شيء وأن يشبر كل أحد على ما يشاء حتى الملائكة فالعبد يلكع عشان العبد يلكع عشان دايما تقولك كل ذكر بيبقى لهذا الذكر مفتاح لفهم العبادة زي مثلا إيه مثلا في الوضوء اللهم ازعلني من التوابين إيه علاقة الوضوء بالتوبة إيه إيه الوضوء بالتوبة أيوة بتغسل صح كده إن إنت إذا بتغسل بتخسل إيديك إنه بعصلاً قال إيه تسقط ذنوبه من بين أصفاري إنه بيخسل عينيه إذا بيخسل عينيه من من الذنوب كان بيبص الحرام بيخسل إجليه إذا بيخسل إجليه من الذنوب من الخطوات اللي مشتها فين في الحرام، فلما بي هو بي بيتوضّع بيقول الله مزعني من التوابين، هو خاج من الخلاء بيقوله غفرانك، ايه إعلاقت خوج من الخلاء بيغفرانك. العبد تخلص من المخلفات والسموم وكذلك الذنوب، والعبد في الخلاء ستجاهه الله المغفرة أصلًا ذاتك، فكما يا رب ستجدني في الدنيا استرني يوم القيامة وكما خلصتني من هذه السموم والأشياء الموازية خلصني من ذنوبي. عشان كده دايما يقول لك مفتاح كل زك أو الزكي مفتاح لاستشعار العب قيمة العبادة أو فهم العبادة إن في الركوع الركوع ده احنا قلنا إيه انقياد وخضوع تفاجأ إن النبي هو راكع يقول إيه يقول سبحان ربي العظيم سبحانه ربيا العظيم سبوح قدوس قبل ما يجي تروح سبحانه للملكوت والجبروت والكيوجاء والعظم طبعا الفرد اللي الفرض هي سبحان الله رب العظيم مره الباقي ده ايه مستحب ايه علاقة الانقياد والخضوع بسبحانه رب العظيم ان العقل لن يخضع الى اذا اشتعل العظم يعني انت ادفع فلوس طلع فلوس ذاك الظروف طب هنشوف طب لو انت اللي بيأمرك ده انسان عظيم له مكانة هتطلع ولا مش هتطلع بسرعة انت عارف انك انت لما طلعتش ممكن يغضب عليك او ممكن يعاقبك، او ممكن اي اي اي اي اي اي لا تمال ما عنده فكل ما بيعظم جواه كل ما المكياب ببقى ايه أسهل لو جي واحد مثلا أقول لكم مثلا مين لو جي واحد لك لو سمحت تزيني مئة جنيه هتقول له إيه؟, ايه الله يسهل لك لو مثلا جي مثلا مين لو جي مثلا واحد من أغنياء البلد مثلا أحمد بحجة مثلا الزلق في مئة جنيه قالك معلش ممكن تزيني مئة جنيه هتقول له ايه ها من 200-300 ليه انت على طول كل ما الإنسان بيعظم عند الناس كل ما سهولة الانقياد وسهولة الخضوع وسهولة تنفيذ الأمر تبقى سهل فمفتاح الخضوع أن تستشعر عظمة الله مفتاح الانقياد أنك تتعلم عن عظمة الله فلما تنظر في المخلوقات بقى وتبدأ تبص كده تشوف تلاقي سمة فيها مليارات المخلوقات كلها منقادة لله فتبدأ تستشعر عظمة الإله الذي تعبده لما تلاقي يقول لك قصة مش عارف مين كان ماشي وحصلت له مشكلة ورفع دي وقال يا رب ونزل الإجابة فلما تستشعر قد إيه عظمة إيه إيه قرب الله عز وجل من العبد وإن مهما كان العبد ومهما بعد العبد إن الله عز وجل قادر وإنه وتناله رحمة الله وإن الله عز وجل سميع قريب تبدأ تيه؟ تلاء نفسك مستشع عزمت الله أكثر فبالتالي لما تستشع عزمت الله أكثر كل ما أنت تنقاد بسهولة أكثر سبحان الملكوت والجباوت سبحان تنزيه تنزيه الله عن كل نقص تنزيه الله عن كل عيب تنزيه الله عن كل معاملة سيئة تنزيه الله عن معاملة لا طريقة به تنزيه الله عن النسيان تنزيه الله عن إنك أنت تسكو غير الله تنزيل الله على أنك تشرك مع الله أحد تنزيل الله على أنك تخاف من غير الله أن هنا نقطة لك لا ينبغي للمؤمن أن يخاف إلا من صاحب الجبروت فإذا العبد خاف من غير الله فهذا يحتاج إلى استغفار يحتاج إلى تسبيح أنك تقول سبحانك الجبروت لك وحدك والملكوت لك وحدك والكبرياء لك وحدك والعظمة لك وحدك فأنا استخفوك من أن أخاف من غيرك أو أنقاد إلى غيره هو جماعة في ناس بتنقاد لغيره ولا كلام ده هلامي في ناس بتنقاد لغيره في ناس مسلمين اللي بيحلقهم غير شرع الله في في واحد بيحلق هو الله يتعمل تتخذ إلى هوا هي طلبت معاك كده فبيعمل كده يقول لك اصلاها طلبت هي مين اللي طلبت هوا هي طلبت كده بيعمل اللي هو عايزه هو مش عايز بالشرع هو مش بينقادل الشرع في واحد اللي بيحركه فلوس في واحد اللي بيحركه امرأة في واحد اللي بيحركه منصب عند السيدات يعمل اي حاجة عشان خاطر المنصب في واحد يبحاجه بطنه أكله يقول لك أكلني تجدني في أكل أنا موجود دي أصناف العباد هل إحنا ممكن نبقى كده هل إحنا أحيانا يبقى في موقف أنا مشروح المشوار ده على فكرة في عزومة كبيرة وفي أكل حلو يعني بجد طيب أنا هلبس واجه هو أنت كنت رايح لله بيحصل إن الإنسان يتحرك لأجل شهوته لأجل بطنه لأجل منصبه لأجل دنياه فهنا إن الإنسان دايماً محتاج أن يتذكر عظمة الله عشان كده تفاجئ النبي بيذكر هذه الأذكار دائماً ليه بيقولها؟ لأن الإنسان لما بيقولها بإنسانه قلبه بيئيه؟ بيتذكرها غصب عنه ولبدانه بتسمعها غصب عنه فبيبدأ بعد فترة يمتلئ قلبه باستشعر هذه المعاني يبقى قلبه مليء بتعظيم الله مليء بتقديس الله مليء بتفريح الله مليء بالاستشعار بكدرة الله فلما يجي بعد كده مهما كثر المخوفون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبونا الله الناس اتجمعت وهيعملوا فيك وهيسووا فيك وما تعرفش اللي حصل والناس جات منين وعملت ايه وجابت سلاح فين وعملت فزادهم ايمانا كل ما يقولوا كده يا السلام الان سيرين الله قدرته الان سيظهر الله عز وجل سيظهرنا عليهم الان سيعرف الجميع انه لا اله إلا الله فزادهم ايمانا وقالوا مش عايزين منكم حاسبون الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل فنحن لا نحتاج إلى أحد لأن الذي معنا هو صاحب الجبروت وحده الجبار وحده لا شريكة لا من معاني الجميلة قالها الشيخ زين شحاتا بيقول إن عمل قرنة ما بين العربية وجسم الإنسان في الجبر ويقول ان الله على... في حاجة يا جماعة في جسم الإنسان اسمها عضلات لا إيرادية عضلات إيه؟ مشبورة على إيه؟ على أن تعمل لصالح الإنسان زي القلب مثلا يعني انت ممكن تتحكم تقول مثلا أنا أخلي ضربات قلبي دلوقتي خمسين هم ستين كده أنا عايز أقللهم شوية ممكن انت تتحكم تقول أنا أخلي المخ بتاعي بدل ما يطلع مئة ألف نبضة عصبية يخليهم تسعة وثين ألف في حاجات بتشتغل إيه لا إرادة أنت بتحرك بتحكم في إدراعك العضلات اللي هي الإرادية لكن كثير من جسم الإنسان مشبور لصالح الإنسان فبيقول لي الواحد ده عنده عربية وهيعمل مقارنة بين خلق الإنسان وخلق الله عز وجل الإنسان الضعيف العاجز الفقير الذي لا يملك شيء وخلق الله عز وجل الجبار وحده ولا شريك الله ويقول تجد أن السيارة عندما ينفذ الوقود تتوقف أما الجسد فعندما ينفذ الغذاء فإنه يأخذ من نفس كيانه وتزوب عضلاته وعظامه وأنسجته وبلغمه ودمه ومفاصيله تدريجيا لضعف الوقود ليستمر الجسم في الحياة يعني بقول لي أن العربية لما فيش بنزيم بيعمل إيه؟ بتقف لكن جسم الإنسان لما بيش بلدين يحصل إيه؟ بيشتغل عنه بيخسف فجأة وفجأة أن الدهون بتتحول إلى غذاء والإنسان بيمشي بل كل مكواد الإنسان تساعد في الوقود وهكذا يفعل بدن في الصيام الطويل أما السيارة فلا يمكن أن العديد الحديد العجلات ولا حديد الهيكل ولا الخشب باك إلى بدنه ويقول كما يحدث في بدن الإنسان. وإذا أصيب مطاط العجلات وبدأ الهواء يتساقط، لو إن الكوتش حصل فيه مشكلة، فإن المطاطة والعجلات لا يستطيعان فرد الصمغ ووقعة لإصلاح التساقط. يعني لو إن العجلة نامت وحصل فيها قوم، ما بتلاقيش اللي العجلة بنفسها كده بتطلع نفسها وتحط الصمغ وثي وتجد. أما الإنسان، فإذا حدث نزيف في البدن فإنه سرعانا ما يوكي نفسه بنفسه بواسطة صفيحات الدم في الدم فيه حاجة اسمها صفائح دموية ويحدى فيتامين في الدم اسمه فيتامين كاف فجأة لما بيحصل نزيف فجأة يوم حصل نداء عاجل لكل, لكل مجلس الجسم فيتامين كاف يجي يبدأ يجمع الصفائح يجمع مع بعض يعملوا خط مانع هذا الخط يمنع دونه استمرار النظيف اللي احنا بنشوفه اللي بعد كده بعد فتر بعد ذات ايام اللي هي القشرة السودة دي وهكذا تشقيق عناصر الجسم من عناصر معدنية وفيتامينات وخمائر وتشكيلات حوية للانقاذ كفرق مضربة احسن تدريب وتحتاج السيارة الى زيت وشحم لكن جسم الانسان يتحول الوقود الى زيت وشحم وهكذا تمتلئ مفاصل الانسان بالزيت الملائم لتنزلق العظام على بعضها البعض ولا تتأكل انا بقولك ان دايما السيارة زيت عشان توس مت متكسرش طبعا الشخص هذا يخبيه في المسألة دي لكن جسم الإنسان مش كده جسم الإنسان انت عادي اللي ما بين العضلات ما بين الع اللي هذا السائل يتجدد وتحتاج السيارة إلى دهان لما يعلوها من غبار من غبار وصدق في بدل الإنسان يحدث نفس الشيء لكن الهيكل هنا يقول لك إن جسم الإنسان بعضه محتاج دهان إيه اللي بيحصل فيقول ففي جسم السيارة الإنسان بيروح يدفع خمس تلاف جنيه عشان يدهن العربية لكن الله على جل الجبارة الذي صنع هذا الجسم ليقوم بمصلحة العباد والذي يصرح الله على جل هذا الجسم لصالح العبد لك وهذا ما يحدث دائما في جسم الإنسان تجديد دائم بشرة بتتجدد وأزافر بتتجدد الشعر بيتجدد جلد الإنسان بيتغسل إفراز الدهون والعرق وصبغ الجلد بمادة مدانين إن دايما جلد الإنسان بيتغير لونه باستمرار خلايا بتروح وخلايا بيخلقها الله عز وجل وهكذا والبدن يغير نفسه باستمرار كل خلايا بتتغير أقول لك هذا الشباب عدد الخلايا التي تموت والتصب بغيرها كبير. ويكفي أن نعلم أنه في الساعة الواحدة تموت عشرات مليارات كرات دم حمراء. ساعة واحدة بيتجدد عشرات المليارات من كرات الدم الحمراء. وعمر الكورة الواحدة عمر الكورة الدم الواحدة لو في كرة كده حمره في الدم بتزجر هذا عمرها 120 يوم. عشان كده جسم الإنسان بي كرات الدم الحمراء في الجسم تجازي كلها ده كل 120 يوم يعني كم شهر؟ أربعة شهور عشان كده تبارع بالدم تبارع كلها ديه؟ كل أربعة شهور خلاص ثبتة هي <تصفيق> إن إن يقول لك كما تبارعش يقول لي من أربعة شهور ليه؟ عشان يبقى كل كرهات الدم الحمراء تجددت بعد ذلك وهكذا في الكرهات الموجودة في الدم تتبدل كلها في مدى 120 يوما وتجدد يوميا 240 مليار كرة حمراء ويعتبر إيه نقي إيه نقل عظام هو المصنع العملاق لانتهى هذه الكويه الكريات الحمد لله من الذي يقوم على هذا الإصلاح والتجديد إنه جبار الذي جبر هذا الجسم على أن يعمل لصالح الإنسان والذي جبر كسر هذا أو ضعف هذا الجسم الضعيف نكمل بعد ذلك إن شاء الله الحمد لله كافر والصلاة والسلام على بادل والصلاة والسلام قلنا الله الجبار الذي يشبه كل كثير والذي يمتنع عن المخلوقات والذي يشبه ضعف كل المخلوقات وكل المخلوقات ضعيفة وفقيرة فكل المخلوقات تحتاج إلى الله فالوحيد الذي يشبه ضعف المخلوقات هو الله عز وجل والذي بيده الملك فهو ملك جبار في ملكه فما من شيء في ملكه الا ممنو بامره ولا يتم شيء في ملكه الا باذنه وما تشاؤون الا يشاء الله ان الله كان عليما حكيما الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين يعد لهم عذابا اليما فهو سبحانه وتعالى الملك الجبار وحده لا شريك له يوم القيامه هيبان قوي مساله الجبار ان نبي الصيام بيقول إنه تكون الأرض يوم القيامة خبزة الأرض يوم الأيام هتيجى عاملة زي إيه؟ زي غريف العيش طبعا غريف العيش بيتفاوت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان لكن ومن مخرز إلى مخرز لكن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشيء العام إن نوع صلى الله عليه شبه الأرض يوم القيامة بأن تكون إيه؟ كالخبزة تكون الأرض يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيده يعني يقلبها الجبار بيده كما, كما يكفى وحدكم خبزته في السفر الحديث الوخاري نزلا لأهل الجنة يعني أن يوم القيامة ربنا عز وجل الجبار الذي خلق كل المخلوقات والذي دبر أمر كل المخلوقات والذي حكم في المخلوقات بما شاء والذي سن سننا كونية في معاملة المخلوقات والذي شرع الشرائع والذي أنزل الرسل والذي سيحاسر العباد ياتي الله عز وجل عيما القيامة الجبار وحده الذي جبر كل كثير من المخلوقات وكل ضعيف من المخلوقات فإذا به يأخذ هذه الأرض بيده ويقلبها بيده ثم يزعلها كالخبزة ويعطيها لأهل الجنة ليأكلوها وهذا يعني الحديث عشان نفهم قد إيه هوان الأرض وضعف الأرض بكل ما تحمله من المعادن وبكل ما تحمله من المياه والبحار والنهار بين يدي الله عز وجل إن الله عز وجل يمسك الأرض بيده ويقلبها كما, كما يكف أحدكم خبزة زي ما أنت بتعطي يقول بقى اختلف في تقالت يكفى احدكم خفزاته يعني لفها زي ولا يعملها زي وقاقة ولا يعجنها ببعضها ان, إن كيف يكفى احدكم خفزاته فقيل يقلبها بيمينه يعني يقلبها كده او يتنيها كده ثم يعطيها الله عز وجل نزلا لأهل الجنة الإنسان في الدنيا لا ينبغي أن يعلم أنه لا جبار على الحقيقة إلى الله وأنا الوحيد الذي له أن يشبر العبادة على ما شاءه الله وأنا الوحيد الذي كونه وقدره وأمره نافس في الله فلا ينبغي لأحد أن يشبر الناس على رأيه كائنا من كان قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وما أنت عليهم بجبار تذكر الكرآن من يخاف وعيد وقال الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار نعنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويتيه الموت من كل مكان إيه إيه قال هود عليه السلام لقومه معاتب لهم قال وإذا بتشتم بتشتم جبارين فاتقوا الله وطيعون الله عز وجل يعقب الجبار الذي يشهر العباد والذي يتكبر العباد الذي لا ينقاد العباد الذي يرى نفسه فوق الانقياد وفوق شرع الله وفوق نظام الله وفوق أمر الله وهو يرى أنه لا ينبغي لمثله أن يجلس مع العبيد كعبد من العباد قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر إن جماعة في قلب متواضع في قلب متكبر وفي قلب جبار وفي قلب منكسل عايزين نقف مع مسألة يعني قلب منكسل وقلب متواضع ويعني قلب جبار وقلب متكبر ان الطبع ده معناه اتختم يعني اتشمع شفته حاجة تشمع ده بكابل الشمع الأحمد يقول لك ممنوع لحد يفتح فالطبع هنا خد على هذا على هذا القلب وفيه عقوبة ان هذا القلب صوبف عن الله فلما زاغه ازاغ الله كله بان ان انسان زوغ فجاد العقوبة بزوغان القلب دي مسألة صعبة جدا ان واحد يبقى قلبه مزوغ واحد قلبه زائغ قلبه مش مستقر مش مطمئن مش قلب هادئ مش قلب غاضي بالله إنما قلب مضطرب بعيد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن نسوا الله فإنساهم أنفسهم ونسوا الله فنسياهم أي عملهم وعملت الناس لهم هنا يا جماعة يعني أصعب أصعب عقوبة هي العقوبة التي تنزل على قلب العبد يعني لو إنسان عوقب مثلا ما نزل بنام إلا بزم فمثلا حصلت له مشكلة بدنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في أهله ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى من العبد أحيانا الله عجل يبتليه ابتلاء في بدنه أو في ماله أو في أهله لكن أعظم عقوبة هي عقوبة العكوبة القلبية فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إن واحد لما عاهد الله ونقد العهد عاقبه الله ولكن هذا العقاب كان عقاب إيه؟ نفاق قلبي إنه أصلح الناس بالنسبة له مهم جدا وكلام الناس بالنسبة له مهم جدا وأهم حدا عنده كلام الناس وصلته قدام الناس وهو في داخله يعلم أنه سيء ولا يسعى للتحسن ولا يستشعى أنه يحتاج إلى وقفه فأصبح قلبه منافق هنا إن هذا القلب الذي تجبر وعكسه قلب انكسل شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لما دخل رجل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم يقفون منتظرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأاه تعب يردل إيه خاف أنا هو قدام النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هون عليك إنما أنا رجل من كريش ابن امرأة كانت تأكل القديم يعني أنا يردل عادي كنا بنوعد على الرائدând ونأكل الأكل الضعيف بتاع أفقر الناس هول عليك لما جاء الملك للنبي صلى الله عليه وسلم ويخيره بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا قلبه منكسر مكسور لا يرى لنفسه حق ولا يرى أنه أعلى من أحد مكسور شوفت واحد مكسور قبل كده وهو بيتكلم شفته إزاز مكسور وهو بتشوفه من وراء بيبقى دايما فيه إيه هو حاسس بالعيب قلبي مكسور قلبي يرى عيوبة فخيره خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النبيا ملكا أو عفدا رسولا من النبي الملك سليمان عليه السلام والاتنين خير والاتنين هيبقى يوحى إليه والاتنين هيكون قريب من الله فنطل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار عليه أن تواضع يا محمد فقال عبدا يسول إنما صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يأكل وهو متكئ، يقول لك نها عن إيه عن الاتكاء في الأكل يعني إيه يعني إيه يعني ما كانش بيقعد يأكل وهو أعدت, أعدت الملك كده وإنما كان يأكل متواضعا يكون إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبيد وأشرب كما يشرب العبيد يعني شوفوا حتى في حتى في الأكل والشرب النبي ما كانش بيععد على الهيئة اللي هو قاعد يأكل كده وهيه وهو يعني الصورة ديت حتى ديت دي تقلق لأن الصور هي صور لنا في القلوب والقلب يتشبع بالصور والصور تدل على القلب فكلما ازداد انكسال القلب كلما زادت إيه إيه ذلك في الكلام كلما بان ذلك في الكلام فقال إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد واشرب كما يشرب العبد انكسال بين هذا الله عز وجل إن الله عز وجل يطبع على كل قلب متجب وتكبج جبار الله عز وجل يطبع على كل قلب عنيد عنيد يعني انسان بيعاند يعلم الحق هو يفيه من الحق عنادا من الحق هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة تخرج عنق من النار عنق من النار تلاقي كده الناس وقفة وقفين في سعيد يوم القيامة ملايين الناس أو مليارات الناس الناس من خلق آدم اليوم القيامة معرفش لو في عدد أجبر مليارات يعني أعداد غفيظة تقف في علاسات يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الكل ينتظر الحساب وفجأة يخرج عنق من النار يخطف وإيه فقال يخرج عنق يوم القيامة له عينان تقصيران وأذنان تسمعان ولسانهم ينطق يقول هذا العنق يخرج على رؤوس الناس ناس وقفة كلها وفجأة له عنق إيه بيطوف شفته وحد شفتها كده الناس اللي بتصور في كاميرا كده بتإيه بتيجي من من فوق كده بتلاها ايه بتاخد المسافات بعيدة قوي لها لها عملة زي الوينش كده فقال يخرج عنق يوم القيامة اي اي اي اي له لسان ينطق بينادي في الناس اوثيته بثلاثة اوثيته بثلاثة او اني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد بهذا الذي عاند الله عز وجل بهذا الذي علم الحق بهذا الذي لم ينكسر لشعر الله هذا الذي لم ينكسر لقضاء الله هذا الذي لم ينكسر لأمر الله فيقول وكلت به وبكل من دعا مع الله لاهن آخر وبالمصورين مصورين الناس اللي بتئه اللي بتصور الناس وختلف في التصوير هل هو النحت أم الصور الحقيقية يعني الصور المجسمة أم الصور غير المجسمة إنما النص كان فيها المصورين فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جهنم واد للجبارين إن في جهنم واد يقال له هبهب في وادي اسمه هبهب وادي في النار مخصوص بمن؟ بهؤلاء الذين لا ينقادون لشرع الله بهؤلاء الذين لا ينقادون للمؤمنين هؤلاء الذين يتجبرون على الخلق الذين يريدون أن ينفذوا أهواءهم وأن يسيئوا الناس على آرائهم هؤلاء الجبارين الذين يريدون أن يشبروا الناس على ما يريدوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم واد في جهنم للجبارين يقال له هبهب حقا على الله أن يسكن فيه كل جبار عنيد وتشوف بقى ناحية التانية في خضوع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ يعني هو أكبر الخلق وهو أفضل الخلق على الإطلاق وتشوف ان مفتاح يا جماعة مفتاح تسخير المخلوقات مفتاح الفتح هو الانكسار والسل يعني لسه مش رايكو نقول حديث الشفاعة ان, إن النبع صلى الله عليه وسلم يقول فقاتل يوم القيامة فأسجد وده معنى جماعة ان معنى ان الناس كلها وقفة محتاجة حاجة فالنبي لما جاء عمل ايه سجد وضع جبهته في التراب وضع رأسه في التراب سجد وضع جوارحه منقادة بين هيدا الله عز وجل لما سجد عمل إيه؟ يبقى يبدأ مفتاح حل المشاكل فسجد عشان كده ما متعجب بقى لما يقول لك وكان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة سجد فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في السجود فحمد الله اللي هو مفتاح الخلق مفتاح التسخير مفتاح الانطلاق مفتاح القرب من الله الحمد أول حاجة في الأول سورة في القرآن سورة الفتحة الحمد الحمد لله رب العالمين فقال فحمدت ربي بمحمد ألهمني إياها لم يحمده أحد قبلي مثلها فلما سجد وتزل لله عز وجل ولما أثنى الله عز وجل بما هو فيه أن هنا المعنى يندولت بين قلب متجبر عنيد وبين قلب ساجد زليل منكسر بين الله لله عز وجل فلما سجد لله نادى المنادي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع, واشفع اختم حديث رواه البخارية حديث سيدنا إبراهيم في يوم الكيامة لما ذهب الناس إلى إبراهيم فقالوا يا إبراهيم إيش فعلنا عند ربك فأنت خليل الله سيدنا إبراهيم يعني ربنا ذكى يعني إن إبراهيم كان أمة إبراهيم الذي وف إبراهيم الذي ابتلىه ربوب بكلمات فأتمهن ابتلى إبراهيم ربوب بكلمات فأتمهن الله ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمه إبراهيم عليه السلام إبراهيم أبا الأنبياء الذي جعل الله من نسل إبراهيم من إسماعيل ومن نسله النبي صلى الله عليه وسلم ومن الجهة الأخرى يعقوب وإسحاقة ويوسف وموسى وعيسى وداود وسليمان يعني كل الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام فقال لقد كذبت ثلاثة كذبات سنتين في ذات الله من الكذبات التي عدها إبراهيم كذبات أنه كان يفير من جبال هذا جبار كان حاكم مصر لما مر إبراهيم على مصر فوجد فيها ملك جبار فقال لزوجته سارة وكان هذا الملك يحب النساء فما كانش في أي امرأة جميلة تعدل لازم يخذها لنفسه فقال وكان إذا علم أن المرأة متزوجة يقتل الزوج لو عالم أن الملحب مش يزوجها خلاص ما فيش مشكلة لكن مش هينفع هينفى عندنا ايه اخو زوجتك وانت عايش لازم ايه تموت فقال ابواهيم لزوجات جسارة ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنتي فيش حد على وجه الأرض مؤمن إلا ايه إلا أنا وأنتي فأنتي فأنت أختي في الله هو لغة تنكيده هي ايه هي صحيحة يا فعلا أخته في الله أخوت الايه الإيمان لكن هي في الحقيقة في النسب هي ايه او في العلاقات هي زوجته فلما إضاءها الملك أعجب بها وإبراهيم عليه السلام كان ينطلق الدعوة يا الله في كل مكان ف اه اه يعني قصة سيدنا إبراهيم في القرآن مع أبوه ومع قومه ومع عباد الأصنام ومع النمرود الذي كان يحكم العالم كله ومع ملك مصر هذا الجبار من الجبابيرا الذي كان يشروي الناس على ما يريد ويستعبدهم فقال ليس على واش نود إلا أنا وأنت فإذا ذهبنا إليه فسأقوله أنك أختي فلما رأها لما رأى الملك الملك سارة أعجب بها فقال من هذه فقال أختي عدها كربة فقال أنا سأخذها طبعا قاهدا وغضبا وجبرا أخذها الملك وترك إبراهيم فإذها إبراهيم القلب السليم الذي قال يوميا ينسع منه ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فرزقه الله على جل هذا القلب السليم. فإذا إبراهيم ساجدا زليلا خاضعا منكسرا بينه دي الله فسجد إبراهيم إن هنا مفتاح الخروج من هذا المأزق كان إيه كان الانكسار لله وكان من ساجد وهو غير منكسر وكان من مصل وهو غير خاضع وكان من مدعي للإيمان وهو غير مؤمن إن أصل الإيمان وحقيقة الإيمان الاستسلام الخضوع لأمر الله إما هذا الأمر شرعا الخضوع لشرع الله وإما هذا الأمر كون الخضوع لقضاء الله وقدره إنه تفاجأ أن حيلا واحد يصاب بمصيبة فتجد ويسخط على قدر الله وبعكما يلبسها فيه في أي صورة كانت لكن هو حجبة صاخب على قدر الله فقال فإذا الوهيم يسجد خاضعا لله عز وجل فاقترب رجل من المرأة فقالت إني أعوذ بالله منك إني أعوذ بالله منك فشلت يد الرجل فقال ادعي الله ولا أمسك فدعته فعاد مرة أخرى فقالت أعوذ بالله منك فطبعا هي تعوذ بالله منه وهو في مين في بغي ساجد يعني يعني في حاجة جرّفت هذا الدعاء إن العمل الصالح يرفع هذا الدعاء إيه إيه فشلت يدي الرجل مرة أخرى فقال ادع الله ولا أمسك فعادت فعاد مرة ثالثة فدعت الله فشلت يدي الرجل مرة ثالثة فقال أخذوها فإنها شيطانة فعاد فإذا إبراهيم قائم يصلي فإذا إبراهيم قائم يصلي قلوب منكثة لله فنجه الله عز وجل من كل سوء ومن كل غم لما ذهب مالك بن عوف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابن عوف مالك الأشعي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابن عوف قد أسج ابنة أسج فماذا أفعل فقال صلى الله عليه وسلم ادعي الله وقل حسبي الله ونعم اللوكيه فانطلق مالكا منكسرا بين ايدي ربه وقال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل, الوكيل يقول حتى سمعت الباب يطرق وابلا ابل كثيرة تأتي وراء هذا الطير وسمعت صوت جمال جاية والباب ايه بيترك فقلت هذا عوف فذهبت أتسابق مع الخادم وأمي أنا وأمي أنا وزوجتي بنتسابق مع الخادم لي كي نفتح الباب ففتحنا الباب فإذا عوفد المالك يقول لقد سقط القيد فانطلقت مسيعا وأخذت كل ما لقيت قاعد في الأسى فج بيقول فج سقط القيد من قدمي وانطلقت مسيعا وأخذت كل ما إيه ما إيه ما لقيت فنزل قول العز لمن يطق الله يجعل له مخرجا فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذا الإبل في هذه الإبل فقال هي لك افعل فيها ما تشاء اقوله بهذا